هذا يوم الفصل جمعناكم ولن ولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يوم يذل المكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ان كذلك نجزي المحسنين ويل يوم يذل المكذبين